لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ونصح للأمة فكشف الله به الامة, الأمة وجاهد في سبيل الله تعالى حتى أتاه اليقين فاللهم اجز نبينا خير جزاء جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويُغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت لنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في تاريخه المعروف بالبداية والنهاية حادثة ذكر حادثة وقعت ببغداد أسأل الله جل وعلا أن يحرر بغداد وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان ذكر حادثة وقعت في بغداد في السنة الرابعة بعد المئة الثالثة أي في سنة أربع وثلاثمائة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحادثة في عهد الخلافة العباسية الحادثة هي خبر كاذب او ان شئت فقل ظهرت ببغداد يومئذ ان حيوانا وحشيا ياكل الصبيان وربما يعبدو على على الرجل وعلى على المرأة وهم يام فدب الخوف والفزع والهلع في قلوب الناس يومئذ حتى صنع الناس لأطفالهم ولأبنائهم صنع كبات من سعف النخيل ليختبئ فيها الأطفال وصعد الرجال والنساء يومئذ على أسطح البيوت يضربون على المحاسب من الهواوي من أجل أن ينفروا هذا الحيوان الوحشي قال الحافظ رحمه الله فكثرة النقوق واغتنم النصوص والمحتالون والمجرمون الفرصة فسلبت الاموال وسفكت الدماء وهتكت الاعراض يومئذ بسبب ماذا بسبب خبر كاذب او انشئت بسبب اشاعه فأمر فعمد الخليفة العباسي يومئذ فأتى بكلب أو بحيوان من كلاب البحر لا يعرفه الناس فصلبه على جسر بغداد يومئذ ثم قال للناس هذا هو الحيوان الوحشي فاطمأنت نفوسهم وسكنت قلوب الناس يومئذ عباد الله لا تكاد تشرق شمس يوم في بلادنا إلا وتسمع بإشاعة تخرج بيننا بين المسلمين هذه الإشاعة إما أن نقرأها في الوسائل المقروأة في الوسائل المسموعة او المقرؤة والمسموعة فربما تسفك دماغ بسبب هذه الاشاعة وربما تسفك امواد بسبب هذه الاشاعة وربما, وربما تهتك اعراض مسلمين اعراض المسلمين بسبب هذه الاشاعة فإن, فإن العبد أو العضوة أو الفرض, أو الفرض في هذا المجتمع, في هذا المجتمع, المجتمع, المجتمع الذي يعمل, يعمل على نشر هذه الإشاعات ما تقاطر قصة ولا دناءة إلا بعدما ترسب الغل في أحشائه فيه فيه فيه فيه إنه فتاكم فتان ساعر في الأرض بالفساد يجر الفتن للبلاد والعباد تجده يتلول بيننا كالحرباء وينفس سمومه كالحية الرقطاء تجده يعمل على نشر الأخبار الكاذبة فيما بيننا ولكنه وهو ليس بدعا من أجداده السابقين ليس بدعا من القوم فإن الإشاعات لها تاريخ قديم بقدم الإنسان تترعرع وتتطور بتطور الحضارات وذكر لنا القرآن الكريم نماذج من هذه الإشاعات فما من نبي بعثه الله إلى قومه بالتوحيد إلا وقابله قومه بالإشعاد فها هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأذكى السلام لما جاء إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد أخرجوا عليه إشاعة أنه ما جاء إلا من أجل المكانة إلا من أجل الزعامة والقرادة ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وأشاعوا وقالوا له إنا لنراك في ضلال مبين وأشاعوا عنه حتى لما جاء نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام لما جاء إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد كان ردهم عليه أنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تقولون من الساحر الساحر هو نبي الله موسى لا هم يتهمونه بالسحر فما استطاع أن يقابل الحجة بالحجة وإنما قابل الحق بالإشعار حتى لما ظهر الحق وزهق الباطل وسجد السحرة وآمنوا بالله رب العالمين لجأ فرعون مرة أخرى إلى نشر الإشعات والأراجيف وسمم أجواء مصر بالإشعات على نبي الله موسى حتى لما سجد السحرة وآمنوا بالله رب العالمين ماذا قال؟ قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة وقال في آية أخرى إنه لك بركم الذي علمكم الصيح فهذا ذاب الكافرين وذاب الجاحدين وذاب الظالمين إنهم يقابلون الحق بالتشعات وإن الناظرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ذلك واضحا فائما جليا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج أصعابه وقد فروا بدينهم من ظلم ومن نكال ومن عذاب المشركين فروا إلى أرض الحبشة هاجروا إلى أرض الحبشة ما استطاعوا أن يقيموا شعائر دينهم في بلادهم فهاجروا الأرض الحبشة من أجل إقامة شعائر هذا الدين. ولما استقر فلما استقر أمرهم غاض ذلك المشركين. فعمد المشركون إلى نشر إشاعة بين المسلمين. هذه الإشاعة تقول أن أهل بكة جميعا دخلوا في دين الله أفواج فما كان من المهاجرين إلى أرض الحبشة إلا أنهم سمعوا هذا الخبر فرجعوا فأذاقهم المشركون لكال العذاب بسبب ماذا؟ بسبب إشاعة أو إن فقل بسبب خبر كاذب بل كاد أن يغزم جيش المسلمين في غزوة أحد بسبب خبر أو كاذب أو بسبب إشاع لما شاع في وسط وفي ميدان المعركة شاع خبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فهم بل فعل بعض المسلمين بأن ألقوا أسلحتهم وكاد أن يهزم جيش المسلمين يومئذ بسبب هذه الاشاع لولا انخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نعم تهزم الجيوش بسبب الاشاعات وتسقط اقتصاد ويسقط اقتصاد البلاد بسبب الاشاع بل ربما يهدم بيت بسبب إشاع وما قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الإشاعات عرض النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه إشاع في أم المؤمنين عيشه رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الإشاعة قالت أم المؤمنين عائشة فوالله ما رقع لي دمع وما اكتحلت بنوم لمدة سلاسين يوم لمدة شهر تقول ما رقع لي دمعين من دم تبكي لمدة شهر وما اكتحلت بنوم ما نامت بسبب إشاعة لمدة شهر فانظر الى هذه الاشاعات تقلب الحق الى باطل وتقلب الباطل حقا بل ربما بسبب اشاعه يعمل العبد عمل ويظن انه يتقرب به الى الله يعمل العمل الخبيث يعمل العبل الخبيث الذي لا يرضى عنه الله ولا رسوله ويظن أنه يتقرب به إلى الله وهذا واضح وجلي في مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان من هو عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه النبي ولقبه الصحابة بذن نورين وهو من العشرة والعشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل لما تولى الحلافة والإمارة على المسلمين خرجت الإشاعات إنه بدل دين الله إنه خالف سنة رسول الله إنه أكل أموال اليتامى وآثر أهله وأقاربه بأموال المسلمين إشعاد هذه الأقوال تقال على من على عثمان رضي الله عنه على رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع لما دخلت عليهم الفئة الباغية الظالمة وأرادوا قتله كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بقتل تخيل, تخيل أن رجلا يدخل على رجل بشره النبي بالجنة يقتله ويظن أنه يتقرب إلى الله بقتل بسبب ماذا؟ بسبب الإشعال الإشاعات المرات دمرت المرات مجتمعات, المرات مجتمعات المرات وهزمت وهزمت الجيوش وسواء بسببها سوف كدماء وهوتة أعراض وسلب الأموال. وإن, وإن العجيب, العجيب العجيب في هذا, هذا الأمر أن الذي يعمل على نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات بين المسلمين تجد عنده فصاحة في القول. وتجد عنده بلاغة ويعرض الأمور عرضا حسنا بل ربما الفضائيات التي تعمل على نشر هذه الإشاعات يختارون من ينشر هذه الإشاعات اختيارا دقيقا يحسن عرض الكلام فصيح بليل صاحب منظر ينخدع فيه الناس وإذا كان الأمر كذلك فهذه صفة من صفات المنافقين إذا وظفت البلاغة والفصاحة وحسن المنظر في غير طاعة الله هذه صفة من صفات المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان تجده عليم اللسان ولكنه منافق ربما يتكلم باسم الدين والله أعلم بما في قلده كل منافق عليم اللسان فإذا قلت له من أين جئت بهذا الخبر تجده في أوساط وفي مجتمعاتنا تجد الرجل يتكلم عن جاره يقولون ابنة فلان وجدوها مع ابن فلان وزوجة فلان وجدوها مع فلان وفلان هذا يأكل أموال الناس بالباطل، هذا يأكل أموال الرشوة، وهذا وإشاعات، إشاعات الكثير. فإذا قلت له من أين جئت بهذا الخبر؟ من أين جئت بهذا الكلام أيها المسلم؟ يقول لك سمعت الناس يقولون ماذا تقول؟ هذا هو دليلك؟ هذا هو مرتقي، هذا هو الذي المستند الذي تتكئ عليه، أنك سمعت الناس يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية أخرى, أخرى كفى بالمرء اسمًا كفى, كفى بالمر اسمًا أن يحدث بكل ما سمع فليس كل ما تسمع ما تسمع فيه أو, أو تسمع عنه تتكلم عنه عنه عنه به, تتكلم به وإذا قلت له من أين جئت بهذا الخبر يقول لك الناس يزعمون والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داوود في سننه من حديث حزيفة قال بئس مطية الرجل زعم بئس مطيته بئس دليل بئس ما تبتكي عليه أن تقول أن الناس يزعمون فإن هذا الزعم ظن ولا يجوز لك أن تتكلم بالظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلما تتكلموا بهذا الأمر إنك سوف تسأل أمام الله عز وجل عن كل كلمة تتكلم بها فلا تتكلم بكل ما تسمع وإياك أن تتكلم بكل خبر تقرأه أو بكل خبر تسمعه به من الفضائيات إياك ربما بهذا الخبر الذي تعمل من يقتل مسلم وقد رأينا ذلك في هذه الأيام ربما بهذا الخبر يفرق بين رجل ومرأته يهدم بي ربما بهذا الخبر ينزل الفزع والهلع بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عوقه ربما بهذه الكلمة التي تعمل على نشرها بين المسلمين تلقى بها في نار جهنم بكلمة نعم بكلمة بكلمة واحدة تلقى في نار جهنم سبعين خريف تظل تهوي في قاع جهنم لمدة سبعين خريفة سبعين سنة, سنة. سنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها دالا فياهو بها في نار جهنم سبعين خري بكلمة الوحد والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في نومه صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم وهذا ورد في صحيح البخاري من حديث سامرة بن جندو أن النبي رأى فيما يرى النائم أنه مر على رجل مستلق على ظهره أو على قفاه ورأى رجلا آخر واقف على رأس هذا الرجل بكلوب الكلوب شكل الخطاف من حديث واقف على رأسه بكل هذا الواقف يذهب إلى هذا النائم على ظهره فيشر شر شدقه إلى قفاه ويذهب إلى عينه فيشر شر عينه إلى قفاه ويشر شر ملخره إلى قفاه فإذا انتهى من الشق الأيمن يذهب إلى الشق الأيصى يشرشن شدقه الأيصر إلى قفاه من خره إلى قفاه عينه إلى قفاه فلا يكاد ينتهي من الشق الأيصر حتى يعود الشق الأيمن كما كان فيفعل به هكذا إلى قيام الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقيل له هذا هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فيكذب تبلغ الآفاء الافا. هذا هو الرجل, الرجل يغدو من بيته يخرج من بيته فيكذب, فيكذب كذبة. كذبة أو يعمل على نشر خبر كاذب بين المسلمين فتبلغ الآفاء الافا. هذا مصيره وهذا, وهذا, وهذا جزاؤه في الآخرة أقول, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة حمداً لك يا ربنا يا من بذكرك تطمئن القلوب ويا من برحمتك تغفر الذنوب ويا من بكرمك تستر العيوب، ويا من بقوتك تفرج الكروب كم أقلقت من أبرياء وكم حطمت من عظماء فكم للشائعات من خطر عظيم في انتشارها وأثر بنيه في ترويجها ولكن, ولكن هنا السؤال يأتي يالو يالو يالو يالو. هذا هو الداء الدا الدا فما هو الدواء إذا, إذا كانت, كانت الإشاعات إذا كانت الإشاعات واقعا مررا مر بين, بين المسلمين فكيف, فكيف نواجه مره هذه الإشاعات كيف نواجه هذه الأخبار الكاذبة لقد وضع لنا القرآن الكريم أو إن شئت فقل لقد وضع لنا الإسلام منهجا دقيقا هو أداة من ميزان الذهب لمواجهة هذه الشائعات التي تنتشر فيما بيننا نواجهها بأربع خطوات استنبطها العلماء من حادثة الإفك إذا جاءك أي خبر وخاصة في خضم هذه الأحداث التي تمر بالبلاد والعباد أي خبر يأتي إليك قابل هذا الخبر بهذه الخطوات الأربع الخطوة الأولى إذا جاءوك فقال فلان وجدوه يفعل كذا أو فلانة وجدوها تفعل كذا أو أولي الأمر في هذه البراءة البلاد يخططون لكذا قابل هذه الأخبار بهذه الخطوات. الخطوة الأولى حسن الظن بالمسلمين أن تحسن الظن بإخوانك من أهل الإسلام فإن, فإن من حسن إسلام المرء بر... بر... بر... أن يحسن الظلم بأخيه المسلم وهذا هو قول الله عز وجل لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين أن تحسن الظلم بأخيك المسلم الذي جاء الخبر يطعن فيه وهذا يتبخ جليا في حديث الاف لما جاءت أم أيوب إلى أبي أيوب, أيوب أم أيوب الأنصارية زوجة, أيوب الأنصاري زوجة أبي أيوب الأنصاري, آبي الإنصاري آبي. آبي قالت أم أيوب لأبي أيوب يا أبا أيوب سمعت ما قيل عن أم المؤمنين عائشة فقال نعم سمعته والله إنه لهو الكذب هذا كذب ثم قال لها يا أم أيوم أرأيت اسمع إلى هذا الكلام وتنبه له جيدا قال لها يا أم أيوم رأيت لو كنت, كنت مكان عائشة أ كنت تفعلين عليم. لو أنت لو مكان أم مؤمن عائشة أ كنت تفعلين عائشة. الفحشة حشة حشة حشة. قالت له لا فقال لها يا أم أيو أرأيت لو أن لو أن أبا أيو كان مكان صفوان أ يفعل فقالت له لا فقال لها فعائشة خير منك وصفوان خير منك انظر إلى هذه هذا المنهج القويم أن تحسن الظن بأخيك المسل وهذا عليه دليل من الكتاب ودليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوة الثانية الذي جاء إليك بهذا الخبر قل له ما دليله ما مستندك؟ ما متكأك؟ أمعك برهان على هذا الكلام؟ وهذا هو قول الله عز وجل لولا جاء عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إيه برهان إيه دليلك على هذا الكلام؟ وهذا هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة لحملة والكسائي فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تتبين الأول قبل أن تتكلم وتتثبت من هذا الخبر قبل أن تعمل على نشره بين المسلمين وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لما جاءه خبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه جاءه رجل فقال له إن رسول الله طلق نساءه ما تكلم عمر بهذا الخبر وما عمل على نشيه بين المسلمين وإنما نزل مسرعا إلى رسول الله أحقا يا رسول الله طلقت نساءك هذا هو التبين هذا هو التثبت جاءك خبر عن فلان اذهب إليه يا فلان أهيقال. أهيقال. الذي يقال عنك هذا صحيح تثبت أولا وكان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي التي بل, بل, بل ليس بل في ليس الأخبار فقط في الإقرارات فقر فقر فقر لما جاءه ماعز فقر فقر فقر يقر بالزنا وهذا إقرار وليس خبر رجل, رجل يقر, رجل يقر على, نفسه على نفسه هذا يعتاجه إلى تسبب، هذا يعتاجه إلى تمين؟ لا لما جاءه ماء الزقرو بالذنطاهرني يا رسول الله أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض في المرة الثانية ثم أعرض في المرة الثالثة قال بعض قالت بعض الروايات ثم توجه النبي إليه في الرابعة وقال له قال لأصحابكم قوموا فاستنكهوا هذا الرجل شموا رائحته فربما يكون قد شرب خمرا فذهب عهدوه فاستنكوه فما وجدوه شرب خمرا فأرسل النبي انظر إلى هذا التسبت معانه وإقرار ولكن هذا يستوجب حدا من حدود الله يستوجب إهدار دم يستوجب أن تطعن في عرض مصر فأرسل النبي إلى قوم هذا الرجل قومي. به جنون؟, جنون قالوا لا يا رسول الله عندها أقام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الحد يبقى الخطوة الأولى أن تحسن ظن بإخوانه الخطوة الثانية أن تتسبت وأن تتبين وأن تطلب الدليل والبوهانة والمستند على هذه الأخبار الخطوة الثالثة إياك, إياك أن تتكلم, تتكلم بهذه الأخبار بار وخاصة بار إن كانت هذه بار الأخبار بار تعمل على نشي بار وإشاعة الفاحشة بين المسلمين والمسلمات ولولا إذ سمعتموه بيبقى قلتم بيبقى ما يكون لنا أن نتكلم بيبقى بيبقى بهذا قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم إذا جاءك خبر بتعرف الحلال ما الفائدة من نشره يعني إن صدق الخبر ما الفائدة التي تعود عليه من نشره بين المسلمين أن تحصل الظن أن تقابل الخبر بالتسبت والبرهان والدليل أن تتكلم بهذا الخبر طيب. طيب لو كان هذا طيب. الخبر خبر. خبر. خبر. يتوقف, يتوقف خوة. خوة. خوة. لو لو كتم هذا الخبر خوة. خوة. ربما تسفك فيه دماء أو تهتك فيه, فيه أعراض عراض. أو تسلم فيه, فيه أموال. أموال. أموال هذا الخبر لو عملت على كتمه سوف سوف يجلب شرا على المسلمين لا تتكلم به أنت أن ترفع الأمر إلى أولي الأمر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 وسمعت بإشاعة أو بخبر كاذب عن أي أحد من المصلين أو عن القائمين على هذا المسلم مثلا أضرب مثالا أسأل الله عز وجل أن يسلم المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء إشاعة خرجت تأتي إلى أهل المكان أو إلى أولي الأمر أو المسؤولين عن هذا المكان وتوضح لهم هذا الأرض لك زميل يقولون عنه أنه مرتشف في العمل معك, معك وتبينت من هذا الأمر وتثبت منهم. لو سكت عن هذا الخبر فإنه سوف ينتشر الفساد والشر على المسلمين لا تتكلم به ترفع الأمر إلى أولي الأمر في هذا المكان أو في هذه الأيئة التي تعمل فيها هذه الخطوات التي وضعها لنا الإسلام وهذا هو المنهد منهج سامي وضعه لنا الإسلام لمواجهة هذه الإشاعات وهذه الأخبار الكاذبة. ألخصها مرة أخرى. أخر. أي, أي خبر يأتي إلي؟ وركّل على هذا الكلام لأننا في هذه الفترة قادمون على فترة حرج. كم تحتاج هذه البلاد إلى استقرار وإلى أمن وإلى أمان وإلى تكاتف بين المسلمين؟ أول خطوة أن تحسن الظن بإخوانك بالأهل الإسلام الخطوة الثانية أن تتثبت وأن تتبين الخطوة الثالثة أن تتكلم وأن لا تنشر هذا الخبر بين المسلمين إذا كان يعمل على نشر الفواحش أو على فشل وعلى فشل. نشر السوء بين, اللي بين اللي المسلمين بي وثم إذا كان الأمر يتوقف عليه أمر المسلمين عليك أن ترفعه إلى أولي الأمر كما قال الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم يحي ويقيوم يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت لنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبرها ولا مبنغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا حي يا قيوم أصدر عوراتنا اللهم أصدر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم من أراد بديارنا أو بديننا أو ببلادنا سوء أن فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره اللهم يا حي يا قيوم فالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تجعل لاحد في هذا الجمع ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا, شفيت ولا ميتا الا رحمته ولا دينا الا قضيته ولا هم ولا غم ولا كربا الا فرجته اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اغفر لنا ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به عليك في خلواتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 الله أكبر لا إله إلا الله استمو استقيم الله أكبر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 ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأم اليدي م فلا تقهر وأم السائلة فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا الله أكبر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 قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جوعوا وأمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نشكر لفضلة الشيخ عبد الفتاح مختار على هذه الخطبة العظيمة يجزاه الله خيرا وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا الخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لفضيلة الشيخ أسامى خير الدين فانتظرونا وجزاكم الله خيراً